يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من, من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم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 وترى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بنيج ذلك بِأَنَّ الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين يدعو من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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 en de zon en de maan en de sterren en de bergen en de bomen en de dieren veel mensen en veel mensen de en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 مقامع من حديد كل أن منها من غم من فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الطيب من القول وهدوا صراط الحميد إن كفه ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاجم بظلم نذقه من عذاب أليم. وَإِذْ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أَلَّا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا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 لكم فيها منافع وإلا جل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل همّة جعلنا من سكّل يذكر رسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعِم فإلهكم إله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما صابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من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 الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف وناووا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقيم وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ منه حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يأتيهم عَذَابٌ يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم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 لا تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنَا بِيُكُولُ بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ أَنَّ رُعَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا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 من الملائكة رسل ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا